المعاصي إذا كنت يتقول يا الله سبحانه في الحمل الذي يبعي المعاصي بحيث يكون يعني تتغير عليه ورفضة و يعني حياة اليومية عن أنه يقال له خمس منها شيء فشيء والله حسب هذا حسب عزيمة المرء كان المرء عنده عزيمه وقدرة على أن يدع المعاصي مرة وحده فهذا خير وإن لم يكون درجها نفسه بالتدريج كما جعل الله سبحانه وتعالى فرائض الإسلام بالتدريج وتحريم المنكرات بالتدريج فهو ينضح عن حاله قد يكون بالتدريج قد يكون التدريج يؤدي إلى أن لا يترك المعصية وأنه إذا عزم على نفسه باتاً صار هذا أقوى في ردعها وقد يكون الأقصى.